Tafad kalimat Rabbi walau jin b-misalhi m-dada. Qul innama. Ana b-shar m-mislkum yuha'ilay. Ilayy إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا تَخْذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هل بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولا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 fadah kelimaat u Rav wa lalu jingna biрев hangus ma da da Kul innama ena إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فَالْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا إِنَّمَا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 انَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. انَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Yang telah kita faterkan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman, dan yang telah kita fateri kaum mukminin dan mukminat, maka mereka yang tidak al-Harib.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 Innallah din fatenul mu'minin wal mu'minat, thumna lam yatu'bu falahum ma'zab jannah ma walahum al harim.